Book 2 19 19 19 Na kukhni Fi al-matbakh Fi al-matbakh Ti mayesh novu kukhnyu A indaka matbakh jadid عندك مطبخ جديد شو تي хочеш варити сьогодні ماذا تريد ان تطبخ اليوم ماذا تريد ان تطبخ اليوم تيваришна електриці чи на газі اتطبخ بالكهرباء او بالغاز اتطبخ بالكهرباء او بالغاز чи повинен повинна я різати цибулю? Гал укатігу лбасал? Гал актар албасал? Чи повинен повинна я чистити картоплю? Хел Гал укашіру Хел Гал укаширалбататис? Чи повинен повинна ямити салат? Гал ахсілу лхас? هل أخسل الخس؟ ده سكلانكي أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ ده بوسد؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ ده سطلوهي بربوري؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ чи маєш ти відкривач для консерв? عندك فتاحه علب؟ عندك فتاحه علب؟ Чи маєш ти ключ для відкривання пляшок? عندك فتاحه قناني؟ عندك فتاحه قناني؟ Чи маєш ти штопор? عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ تشواريشتي سوب او تي كاسترولي؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ تشي سماجيشتي ريبو نا تسي سكوورودي؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ чи підсмажуєш ти овочі на решітці? худар Я накриваю стіл. Ана суфра. суфра. Ось ножі, виделки і ложки. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق أوس كليانكي وطاريلكي ويسيرفيتكي <تصفيق> هنا الكبايات والصحون والمناديل هنا الكبايات والصحون والمناديل